أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلم سيئسو منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن آبكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ ألم تعلموا أن أباكم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 إِنَّا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه